فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الذقاب فضرب الذقاب حتى إذا أثخنتمهم فشد الوثاق فإما فإما منن بعد وإما فداء أن حتى تضع الحرب أوزارها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 ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ دَمَّرَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَلِلْكَافِرِينَ أَمْثَالُهَا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 والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأعوام والنار مثوى لهم وكأي من قرية هي أشد قوة من قريتك التي أخرجت كأهلكناهم أهلكناهم فلا نصر لهم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 يضربون وجوههم وأدبارهم ذلك بأنه متبع ما أصح الله وكره رضوانه وكره رضوانه فأحبط أعمالهم أم حسب الذين في قلوبهم مرض الذي يخرج الله أضوانهم ولو نشاء لأرينا كهم فلعرفتهم بسيماهم ولا تعرفنهم في لحن القول والله يعلم أعمالكم ولا نبل أنكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرین ونبل وأخباركم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 يَسْأَلُكُمُهَا فَيُحِقُّكُم تَبْخَلُوا وَيُخْرِجُ أَنْعَامَكُمْ هَأَ أنْتُمْ هَؤُلَاءِ تُدْعَوْنَ لِتُنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَمِنْكُمْ فَمِنْكُمْ مَنْ يَدْخُلُ وَمَنْ يَبْخَلْ فَإِنَّمَا يَدْخُلُ عَنْ نَفْسِهِ والله الغني وأنتم الفقراء وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا ثم لا يكونوا امثالكم